وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لغلامين أَيْتَمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تحته كنز لهما وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وكان ابوه صالحا فاراد ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا فَيَسْأَلُونَكَ عن ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه غذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الخسنا وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مط لع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترى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 قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا تجعل بيننا وبينهم سدا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 حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 119. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ووعد ربي جعله وَكَانَ وكان وعد ربي وَتَرَكْنَا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم انما يومئذ للكافرين ارضى الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا غير صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب ان وهن العظم مني واشتال الراس شيبا واشتال الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرسني ويرس من آل يعقوب واجعله رب رضيا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 وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا من لَذُنَّا وَزَكَاءً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بوالديه وَلَمْ يكن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء اهل المخاض الى جذر نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فَنَاذَا هَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا ترين مِنَ الْبَشَرِ أَحَذًا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا. Ya urtah, ma kana, abu, kimra, essa, u, ma kana, tkum, u, kiber, ja, faa, xarlat, ilei, kalo, kei, fa, man, kana, filma, dil, swavia, in. Ik عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا alkita, geen alkita, geen alkita, geen alkita, geen alkita, والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث خيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه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 سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Facha la fami, khalfun, abor, ussalata, wat tabor, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, ussalata, الملائكة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما.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 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيحَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا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 قل من كان في الضَّلَالَةِ فليمدد له الرحمن مدا حتى إِذَا راوا ما يوعدون إِمَّا العذاب وَإِمَّا الساعه فسيعلمون من هو شر مكانه وَأَضْعَفُ زندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى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 سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا من دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سيكفرون بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 قَالَتْ هِيَ عَصَايَ اتَّوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى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 ولقدمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فقذ فيه في اليم فألقه اليم بالساحل عدو لي وعدو له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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يفرط عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يطغى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جعل لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُغُلًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا من نبات شتى. كنوا وارعوا أنعامكم. إِنَّ فِي ذلك لَآيَاتٍ لأولي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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مثله فاجعل بَيْنَنَا وبينك مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نحن بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا يحشر قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزينة وأن يُحْشَرَ النَّاسُ ضحى فتولى فدعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 وقد افلح اليوم من استغلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى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 خلاف ولا اصلبنكم في جزوع النقل ولا اصلبنكم في جزوع ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا قَالُوا لن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِ مَا أَنْ تَقَضُ إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ من يَأْتِ رَبَّهُ مُجِرِمًا فَإِنَّ لَهُ جهنم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 فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن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 وَإِنِّي لغفاه لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتذا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أسري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرء فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا Effortro, lera lay, kum u la, du, m, erwattum, eye, hilla lay, kum roba, kum, mirobbikum, fe, ochtlaftum, mawridi. Kallum, ochtlaftum, mawridi, min zina tilkom, mi فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عجلا جَسَدًا لَهُمْ خُوَارٌ فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي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 قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا ناساس وان لك موعدا لن تخلفه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 118. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 111. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخجعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 وصرفنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّكُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الحق وَلَا تعجل بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تجوع فِيهَا وَلَا تَغْرَى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدَمُ هل أَدُلُّكَ على شَجَرَةِ الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجَنَّةِ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 121. F'înma yëtiennëkum minni hudan, f'men ittab'a hudai f'la yضil'u, w'la yashqa. 122. W'men an-zikri f'inna l'hu فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى افلم يَهْدِ لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ